تَأْتِينَا السَّاعَةُ الْبَلَاءُ مِلَّةً تَأْتِي إِنَّكُمْ عَامِلُونَ فِي الْبِلَادِ أَسْمَعًا وَإِفْخَالُ دَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ يسعى في آياتنا العاجزين أولئك لكم عذاب من رجز أليم ويرى الذين امتوا العلم الذي منزل إليك من ربك هو الحق يبدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفرون في خلق جديد أفترى على الله كذبا به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب عن ظلال البعيد أفلم يروا ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والغرب إن شد نفسه يَا مَنْ لَمْ من لَهُمْ مِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ غَيْرَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْكُمْ عَن أَمْرِنَا فَإِنَّكُمْ يَشْكُو فَلَمَّا قُضِيَ عَلَيْهِمُ الْمَوْتُ مَا دَلَّهُمْ عَلَامَةٌ إِلَّا تَنَاهَتِ الْأَرْضُ تَأْكُلُ مِمَّنْ سَأَتَ لقد كان لسبئها في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشماء كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا يريهم قليل رنك جزينا بما كفر وهل نجازي الا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرون ظاهره وقدرنا فيها السير وقدرنا فيها السير جَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَا اسْتَقْرَعُهُمْ مِنْ قَرْنٍ فَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَصْرًا إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ صَبَّارٍ عَاشِرُونَ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ و من في وربك على كلش Hətta əla fəssiyon